بسم الله الرحمن الرحيم قف والانقران المجيد فالعجب ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب اذا متنا وكننا تربا ذلك رجع بَرِيد قَد عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيض أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا نهاها وما لها من فروج والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج تدرسرا وذكر لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ما باركا فانبتنا به جنة وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد لزقا للعباد واحيينا به بلدا ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفي العون واخوال ود واصحاب الايكه وقوم تبع كل كذب الرسل فحقا وعيد افعينا بالخلق الاول بل هم في لبس من خلق جديد